الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفتح الصلاة التكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ورسوله وصفيه بلغ الرسالة أمانه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المصنف أعني عبدالغني المقدس رحمة الله سبحانه وسعاله ذكر الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتحوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث قد تقدم معنا في الحديث السابق مسائل التكبير وما فيها من مسائل في تكبيرة الإحرام وقولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها استفتحوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين أي بعد أن ينتهي من التكبير يقرأ الفاتحة لقد استدل الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح بهذا الحديث مالك رحمه الله استدل بهذا الحديث على عدم مشروعية دعاء الاستفتاح كما مر معنا فيما سبق فذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تذكر في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح وإنما قالت بعد التكبير كان يقرأ الفاتحة وهذا الاستدلال مجاب عنه من من وجهين الوجه الأول أن في حديث عائشة هذا ذكرت فيه أقوال والأفعال التي تسمع وترى أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت في هذا الحديث الأقوال والافعال التي تسمع وترى ومعلوم أن الاستفتاح يقال سرا ومعلوم أن الاستفتاح يقال سرا هذا الوجه الأول الوجه الثاني أنه على تسليم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تذكر لم تذكر دعاء الاستفتاح هنا فنقول قد ذكر دعاء الاستفتاح عند غيرها ومن علم حج على من لم يعلم الذكرة دعاء الاستفتاح عند غيرها ومن علم حج على من لم يعلم فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاءنا في حديثنا السابق أنه ذكر الاستفتاح ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وقولها هنا والقراءة, والقراءة بالحمد لله رب العالمين فإنه, فإنه قد ضم قد ضمت الحمد وقلنا بالحمد على الضم لأنه هذا من باب الحكاية كما قال أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى أي حكاية نفذ القرآن وإلا الأصل أن يقال بالحمد لله بالحمد بالحمد لله رب العالمين أي على الجر وقولها أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بهذا اللفظ من غير أن يجهر بالبثملة هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثق الصلاة بهذا اللفظ أي بالتكبير ثم بقراءة الفاتحة جهرى من غير أن يجهر بالبسملة ومسائل البسملة ستأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكرنا لمسائل هذا الحديث وقولها رضي الله تعالى عنها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب الركوع في لغة العرب هو مطلق الإحلاه. الركوع في مطلق في في لغة العرب هو مطلق الإحلاه. وكان إذا ركع المقصود به هنا الركوع الشرعي. المقصود به هنا الركوع الشرعي. وذلك بأن يضع يديه على ركبتيه فيمكن يديه من ركبتيه. وذلك أن يضع يديه على ركبتيه ويمكن يديه من رقبتي فأنه قابض عليهما ويفرج بين أصابعه ويجعل أصابعه أسفل من ذلك على ثاقه وكان يجافي وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجافي مرفقه عن جنبه فهذا هو الركوع الشرعي بهذه الصفه أما الركوع في اللغة فهو مطلق كما ذكرنا مطلق الانحناء فإنه يسمى ركوعا وأمر الركوع جاءت به الشريعة على وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على هذه الهيئة بأن يضع يديه على ركبتيه فيمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما ويفرج بين أصابعه ولاجعل أصابعه أسفل من ذلك على فاقيه وكان يجافي مرفقيه عن جانبيه وهذه الصفة ذكرناها في الركوع قد دلت عليها أحاديث الحديث الأول ما ثبت عند مسلم وغيره عن والد بن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ركوعه أنه قال وضع يديه على ركبتيه وضع يديه على ركبتيه فليس فقط مجرد الانحناء أن يكون ركوعا في الشريعة وإن كان مجرد الانحناء يجزي إن قال مزايحنا يجزي ولكن رجاءت به السنة أن يضع يديه على ركبتيه. ثانيا ما ثبت عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنة في أحد روايات الموسى في صلاته من رواية رفع بن رافع أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ركعت فضع راحت راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك إذا ركعت فضع راحت راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعه وله شاهد عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر وآمت رضي الله تعالى عنهم ثالثا ما ثبت عند أبي داود واللفظ له من طريقه البيهقي ورواه النسائي والحاكم عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري أنه قيل له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا عن صلاة رسول الله صلواته ربه وسلامه عليه فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاث بين مرفقين فهذا أمر جاءت به جاءت به الشريعة في الركوع الشرعي أن يجعل أصابعه مفرقة وأن أن تكون هذه الأصابع أسفل من الركبة وجاث بين بين المرفقين أي في ركوعه رابعا كذلك مما يدل على الصفر المذكورة في الركوع الشرعي ما تبكى عن جمع من الصحابة في وصفهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه أبو حميد الساعدي عند أبي داود والترمذي وغيرهما ووائل بن حجر عند أحمد المسجد وأبو مسعود البدري عند أبي داود وغيره حينما وصفوا صلاة رسول الله وقالوا بألفاظ متعددة ونفس أبو حميد هو فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما واترى يديه فنحاهما عن جانبيه واترى يديه فنحاهما عن جانبيه قال الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى وهذا الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود وهذا اذغتاره اهل العلم ان يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود فقد النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ولا اعلم في استحبابها اي في استحباب التجافي خلاف لاحد من العلماء قال رحمه الله ولا اعلم في استحبابها في استحباب فيها انه اكمل في هيئه الصلاه وصورتها أنه أجمل في هيئة الصلاة وصورةها، ونقل الطحاوي رحمه الله إجماع المسلمين على مشروعية التجافي في حال الركوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى، وتخصيص الترمذي ذلك بالرجل لما قال وهذا الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه. قال الشيخ الألباني معلقا وتخصيص الترمذي ذلك بالرجل. يشعر أن المرأة لا تجافي بل بل تضم بعضها إلى بعض هو مذهب الحنفية والشافعية وغيرهم خلاف لابن حزم فإنه صرح في المحلى بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء بأن الرجل والمرأة في ذلك في ذلك سواء وهذا هو الصحيح أن المرأة والرجل في باب التجافي أنهما سواء وكما ذكر ذلك الشيخ ابن بازر رحمه الله سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة في باب التجافي في السجود والركوع أنه سواء ولا فرق في هذا الباب بين المرأة والرجل فإنه كل منهما يسن لهما أن يجافي على ركوعه فذلك ما وأما ما ورد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة عن التجافي فإنه حديث ضعيف لا يصح. فقد جاء في التلخيص للحافظ ابن حجر أنه قال روى أبو داود روا أبو داود في المراسيل عن يزيد بن ابن أبي حبيب أنه صلى الله عليه وسلم مر على مرأتين تصليان فقال لهما إذا إذا سجدتما فضمة بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل وهذا حديث رواه أبو داود المراسيل وكذلك رواه البيهقي من طريقين وصولين لكن في كل منهما متروك فهذا الحديث لا يصح فالصحيح في في أقوال أهل العلم رحمهم الله أن التجافي في الركوع والسجود يستوي فيه المرأة يستوي فيه المرأة والرجل خامسا من الأحاديث المبينة لصرة الركوع ما ثبت من طرق مرفعة من حديث علي عند أحمد في المسند وأنس عند التبراني في الصغير بنحوه واللفظ لحديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يغرق كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يغرق وفي رواية من حيث ابن عباس فلو صب على ظهره الماء لا استقر فهذا دليل على أن الظهر كان مستويا لم يكن نازلا ولا مرتفعا قال الألبان رحمه الله عن حديثي لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يغرأ قالوا بالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق بعد أن ذكر طرقه صحيح ثالث ثالثا وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك كما جاء معنا في رواية مسلم وهذا كما جاء معنا في رواية مسلم الذي لم يشخص رأسه ولم يصوبه أي أنه لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوب رأسه أي لم يحفظه قوله ولكن كان صلوات ربي وسلامه عليه يجعل بين ذلك أي بين الرفع والخفض يجعل ذلك بين بين الرفع والخفض فهذه جملة من الأحاديث تبين السنة في الركوع والله تعالى أعلى وأعلم وكان ثم قات عائش رضي الله تعالى عنها ورضاه وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما لم تذكر هنا التسميع والتحميد عند رفع رأسه من الركوع وسيأتي هذا في حديث المستقل لم تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في هذا الحديث التسميع والتحميد عند رفع رأسه من الركوع وسيأتي هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في حديث المستقل وهذا الاعتدال هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاة حيث قال له ثم مرفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما خده، فيأخذ كل عظم ما خده. من سبّت الوعيد الشديد في لا يقيم صلبة بين الركوع والسجود، كما جاء من حيث طلّق بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أحمد في المسجد الطبراني الكبير. قال قال رسول الله صلواته ربي وسلامه عليه لا ينظر, لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين, بين ركوعها وسجودها فهذا الاعتدال من الركوع وكذلك من السجود هو من فروض الصلاة ومن فروضي من فروض الصلاة وثبت عند البخاري كذلك ومسلم من حيث أنس أن ثابتا قال, قال أنس إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلواته ربي وسلامه عليه يصلي بنا فكان أنك يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسيه وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسيه فهذا كله يدل على أن الإنسان يطيل الاعتجال بعد الركوع كما دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الحظ في الفتح أي نسيه في قوله حتى يقول القائل قد نسي أي نسيه وجوب الهوي إلى السجود أي نسيه وجوب الهوي إلى السجود ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القروت فهذه ثلاث احتمالات ذكرها الحافظ رحمه الله سبحانه وتعالى ولكن الشاهد أن السنة إطالة القيام بعد الركوع وكذلك إذا اعتدل جالسا بعد بعد بسجود وكان ثم قالت عائشه وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا وهذا الذي وهذا الذي امر به المسيء في صلاته أن يفعله حيث قال له ويرفع وارفع راسه ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعته ثم قالت عائشة وكان يقول في كل ركعته من صلاته التحيه يعني التشهد وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجلاه كان يفرش رجلاه اليسرى وينصب اليمنى هذا حال الافتراش في التشهد الأول أو صلاة الثنائية في الفجر فإن التشهد الأول يكون فيه الافتراش أو صلاة الثنائية يكون فيها كذلك الافتراش في آخر في آخر ركعة من ركعات الصافى الثنائية. وقوله وكان يفرج المشهور فيها ضم الراء. وأما كسرها فمن أهل اللغة من صحح الكسرة أيضا ومنهم من جعل الكسرة من لحن العوام. ومنهم من جعل الكسرة من لحن من لحن العوام. ثم قالت عائشة وكان ينهى عن عقبة الشيطان أو عقبة الشيطان. وكان ينهى عن عق عن عقبة الشيطان ذكر أهل العلم رحمهم الله لهذا اللفظ معنىين ذكر أهل العلم رحمه الله لهذا اللفظ معنىين معنى الأول عقبة الشيطان هو أن يضع المصلي اليتّيه على عقبيه بالسجدين كما قال أبو عبيدة أن يضع المصلي اليتّيه على عقية على عقبيه بالسجدين كما قال أبو كما قال كما قال أبو عبيدة وهو وهو الإيقاع الإيقاع ومن عنه أو أنه المعنى الثاني أن يترك عقبيه غير مغسولين في الومور أن يترك عقبيه غير مغسولين في الومور فعقبت الشيطان هو يضع المصلي اليتيه على عقبيه بين السيدتين كما قال أبو عبيدة ولكن هذا التفسير من أبو عبيدة ليس بصحيح لأنه قد جاء أن كما سوف يأتينا أن الإقعاء على القدمين في السجود هو من السنة، ولكن الذي جاء في عقبة الشيطان هو أن يضع المصلّي إلية على الأرض ويمد يديه ويمد يديه على الأرض كذلك، فهذه عقبة الشيطان أقصى. قد جاء النهي، قد جاء النهي عنها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى وإضافت وإضافتها للشيطان لأنها من أمره، فإن الشيطان يأمر بالمنكره الوعد. والفحشاء إضافة هذه الصفة إلى الشيطان لأن الشيطان يأمر أمر بها والشيطان يأمر بالمنكرين والفحشاء وهناك إقعة قد جاءت به السنة هناك إقعة قد جاءت به السنة الإقعة لمَعنى في الحديث منهي عنه أن يجعل يديه على الأرض ويمد كذلك يديه أمامه على الأرض فهذا الإقعة هو منهي عنه ولكن جاء إقعاء آخر جاءت به السنة كما رواه مسلم عن طاووس أنه قال قلنا لابن عباس في الإقعاء, في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة فقال فقال هي السنة فقلنا له إن, إن نراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وهذا الإقعاء هو الذي يكون بين السلتين أن يضع الرجل إليتيه على عقبيه وهذا الإقعاء قد جاءت به السنة وقد ثبت هذا الإقعاء عند البيهقي عن العبادي للثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وقال الشيخ الألبان عن هذا الأمر عن السحابة isなatique صحيح وقال الألبان الإقعاء بين سلتين سنة كالافتراش فينبغي الائتيان بهما بهذا تارة وبهذا تارة قال الشيخ الألبان رحمه الله الإقعاء بين سلتين سنة كالافتراش فينبغي الائتيان بهذا تاره وبهذا تاره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقاء المسنون يشرع فقط بين السجدين. ولقاء المس المسنون يشرع فقط في الجلسة بين السجدين. أما في التشهد الأول والأخير فلا يشرع كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى. كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله الافتراش بين السجدتين سهى وقال لم يحفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الموضع جلسة غير هذه الجلسة لم يحفظ عنه في هذا الموضع, في هذا الموضع جلسة غير هذه الجلسة وهذا من ابن القيم رحمه الله فإنه قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدين وكذلك حفظ عنه الافتراش والله تعالى أعلى وأعلم قوله وكان ينهى أن يطرش يف... الرجل ذراعيه في افتراس السبع، أن يطرش الرجل ذراعيه، أن يبسط أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعه عن الأرض، أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، كما يبسط الكلب أو الذئب ذراعيه، وهذا الافتراس افتراس السبع أو السبع منهي عنه وهو أمر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عند مسلم كان يأمر برفع المرفقين، فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فهذا يدل على أنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المرفقين عن الأرض، والأمر يدل على الوجوب، وكذلك هنا نهى يفترش الرجل ذراعيه في راش السبع يدل هذا النهي على التحريم. الله تعالى اعلى واعلم ان هذا الامر محرم فعله والواجب على الانسان ان يرفع مرفقيه عن الارض فقال النووي رحمه الله في الحكمة من هذا الامر انه اشبه, أنه أشبه بالتواضع وابلأ في تمكين الجبهة والانث من الارض قال النووي رحمه الله عن رفع المرفقين عن الارض قال والحكمة في هذا انه اشبه بالتواضع وابلأ في تمكين الجبهة والانث من الارض وأبعد عن هيئة الكسالة وأبعد عن هيئة الكسالة فإن المتبسط يشبه يشبه حال يشبه حاله حال وحال الكلب وحال الكلب يشعر بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها وحال الكلب يشبه بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها فلذلك المأمورة به شرعا هنا أن يرفع الرجل أو المرأة المرفق المرفقين عن الأرض وهنا سنة متروكة عند كثير من المصلين. ألو هي التجافي. أن يجافي المصلي يديه عن جنبيه، أن يجافي المصلي يديه عن جنبيه، وهذه سنة متروكة عند كثير من المصلين. فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي بين ضبعين، كما جاء عند مسلم وغيره. ويرى ويرشيق الألبان رحمه الله وجوبة وجوبة هذا التثريج. يرشيق الألبان رحمه الله وجوب هذا التثريج. المذكور لأنه قد جاءت بعض الروايات وجاء في بين جنبيك وجاء في بين جنبيك على الأمر. وأما حديث أبو وأما حديث أبي هريرة ورخص في تفكي التفريج إنما هو إذا كان يشق على الساجد. وأما حديثه أبي وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورخص في تفكي التفريج إنما هو إذا كان يشق عن الساجد. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وكان يختم الصلاة بالتسليم أي أنه يخرج من صلاته بالتسليم وكذلك ما ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وتحليلها التسليم هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى لم يذكر في هذا الحديث البكملة قبل قراءة القرآن وكذلك لم يذكر في هذا الحديث التعوذ قبل قراءة الفاتحة أما مسائل التعوذ هي النحو الثاني. المسألة الأولى حكم التعودي عند القراءة عند القراءة بالصلاة حكم التعودي عند القراءة بالصلاة الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو سنية التعودي عند قراءة القرآن في كل صلاة الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى في حكم التعود عند القراءة الصلاة أنها سنة وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله خلافا لمالك الذي قال لا يتعوذ في المكتوبة ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ ولكن القول الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول جماهير أهل العلم أن التعوذ سنة في كل قراءة ان التعوذ سنة في كل قراءة من قراءة الصلاة ان التعوذ سنة في كل قراءة نقار الصلاة خلاف لمالك الذي قال فقط في قيام رمضان وأما نهى عنها في المكتوبة والذيب على ما رجحناه في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قراءت القرآن فاستعذ بالله من الشغان الرجيم والذيب على ما ذكرناه ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قراءت القرآن فاستعذ بالله من الشغان الرجيم وهذا قارئ للقرآن فلم يفرق لم يفرق في هذه الآية بين المكتوبة وغيرها وكذلك ما جاء في حيث سعيد أن رسول الله صلوات ربي وفلامه عليه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه كما ثبت ذلك عند أبي داود والتلميدي بن ماجه وغيرهم فهذا دليل فهذا عموم يدل على أنه كان يفعل ذلك عند في كل صلاة ولا يفرق القول كان إذا قام إلى الصلاة استفتح فهذا يدل على أنه لا فرق بين المكتوبة وبين غيرها خلافا لمالك رحمه الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية من مسائل التعوذ هل يج هل يجهر المصلّي بالتعوذ أم يستحب الإصرار بها هل يجهر المصلي بالتعوذ أم يستحب الإجهر أم يستحب الإصرار بها أقول اتفق الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى على أنه يستحب الإسرار بالتعود اتفق الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى على أنه يستحب الإسرار بالتعود في الصلاة الجهرية والسرية في الصلاة الجهرية والسرية قال القدامة لا أعلن فيه خلافا ولقد الاجمع كذلك النووي رحمه الله أنه المستحب في هذا في التعود في الصلاة أن النسان إن تكون على الإسرار. المسألة الثالثة حكم التعود في كل ركعة حكم التعود في كل ركعة صورة هذه المسألة هل المصلي يتعوز فقط في الركعة الأولى في أول قراءة أو أنه كذلك يتعوز في كل ركعة عند كل قراءة اختلف الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة 3 أقوال القول الأول أنه يستحب التعود في كل ركعة عند كل قراءة أنه يستحب التعود في كل ركعة عند كل قراءة وهذا مذهب الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله سبحانه وتعالى أي أي أن التعوذ صحة أن أي أن السنة فيه أنه يتعوذ في كل ركعة وعند كل عند كل قراءة القول الثاني الاستعارة تكون فقط في الركعة الأولى الاستعاذة تكون فقط في الركعة الأولى وهذا القول محكي عن الحسن البصري والنخعي والثوري وهو مذهب الحنابلية وجو عند الشافعية هو مذهب عند الحنابلة رحمه الله سبحانه وتعالى واختار هذا القول على القول الثاني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى فإنه قال أنه لا أنه يستحب التعود فقط في الركعة الأولى القول الثالث وجوب الاستعاذة في كل ركعة وجوب الاستعادة في كل ركعة وهذا مذهب الظاهرية والفرق بين هذا القول عن القول الثالث والقول الأول أن القول الأول قالوا بالاستحباب التعوذ في كل ركعة وهذا قول الثالث قالوا بوجوب بوجوب التعوذ في كل في كل ركعة الراجح والعبود عند الله سبحانه وتعالى هو مختار وشيخ الإسلام والشيخ ابن باز رحمه الله لأنه يستحب التعوذ في كل ركعة عند كل قراءة في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله النشطة الرجيم قالوا إن الاستعادة مشروعة للقرأة والقراءة تكون في كل ركعة فتكرر بتكرارها كما لو كانت في صلاتين قالوا إن الاستعادة مشروعة للقراءة والقراءة تكون في كل ركعة فتكرر بتكرارها كما لو كانت في صلاتين وقالوا أيضا قد وقع الفصل بين القراءتين فأشبه لو ما لو قطعت القراءة في هذه الصلاة لشغل ثم عاد إليها فإنه يستحب والحال كذلك أن يتعود قالوا أيضا قد وقع الفصل بين القراءتين فأشبه ما لو قطعت القراءة خاج الصلاة لشغل ثم عاد إليها فيستحب على هذه الحالة يتعود فكذلك هنا يستحب له أن يتعود فرع جاء عند الحنابلة وهم القائلون في المذهب بعدم التعوذ إلا في الركعة الأولى، لكنه قالوا تستحب في الركعة الثانية إذا لم يأتي بها في الركعة الأولى. الحنابلة مع أنهم يقولون أنه لا يتعود في الركعة لا يتعود إلا في الركعة الأولى، استحبوا أن المصلّي إذا نسي التعوذ في الركعة الأولى أن يتعوذ في الركعة الثانية. ولكن هذا القوم الحنابلة. لا نحتاج إليه لأننا قد رجحنا أن التعود يستحب في كل ركعة عند كل قراءة وهذا هو مذهب الشافعية والرواية السنة عند الحنابلة تختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله سبحانه وتعالى أما مسائل مسائل البسملة فيعن نحو التالي حكم البسملة في الصلاة قبل القراءة وبعد التعود حكم البسملة في الصلاة قبل القراءة وبعد التعود اختلف الفقهاء ورحمهم الله في هذه المسألة على أقوال Access قول الأول يستحب تستحب البسملة تستحب البسملة وهذا قول الحنفية والمذهب عند الحنابلة تستحب البسملة وهذا هو قول حنفية والمذهب عند الحنابلة القول الثاني قالوا بوجوب البسملة قالوا بوجوب البسملة وهذا هو قول الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة القول الثالث لا تقرأ البسملة في الصلاة المكتوبة لا سر ولا جهر وتقرأ في النافلة وهذا قول مالك أحمد الله سبحانه وتعالى فهذه أفوال ثلاثة جاءت في حكم بسمجة الصلاة القول الأول قالوا باستحبابها وهذا قول حنفية وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى القول الثاني قالوا بوجود البسملة وهذا قول الشافعية رحمهم الله وهي الرغاية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى القول الثالث لا تقرأ البسملة في الصلاة المبتوبة لا سر ولا جهر وإنما تقرأ في النافلة وهذا قول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى الراجح والعلم عند الله هو القول باستيحبابها الراجح هو القول باستحبابها وذلك لما ثبت في حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال صليت وراء أبا غويرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب ثم رفع ثم قال بعد أن سلمه والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه رواه النساء وظن حباه الحاكم فهذا يدل على استشبابي على استحباب قراءتها فهذا يدل على استحباب قراءتها والذي يدل على على عدم وجوبها ما ثبت في حيث القدس قسمت الصلاة بين وبين عبدي والصليم ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإنه وجه الدلالة من هذا الحديث من أمرين الأمر الأول أنه بدأ بقول الحمد لله رب العالمين لا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة وعلى هذا فليست قراءتها واجبة فليست قراءتها واجبة ففي يدل هذا الأمر على كما, كما ذكرنا على عدم وجود على, على, على عدم وجود على عدم وجود الفاتحة عدم وجود البسمة وإنما فقط استحب عدم وجوب البسمة وإنما فقط تستحب مسألة خالفة المسألة التالية فيحتم البسمة فقمة الجهر والإصرار بالبسمة حكم الجهر والإصرار بالبسمة استنفقتها رحمهم الله في هذه المسألة القوة القول الأول قالوا بعدم الجهر وهذا هو قول الجمهور من حرفية والمالكية والحنابلة واختيار الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى هو عدم الجهر بالبسمة في الصلوات الجهرية والقول الثاني للشافعية يرون الجهر والقول الثالث الشافعية يرون الجهر والقول الثالث قالوا إنه مخير بين الجهر والإسراف هو قول إسحاق وبن حزم أنه مخير بين الجهر والإصرار، وهو قول ابن وهو قول إسحاق وابن حزم. فهذه المسألة يعني مسألة الجهر، مسألة الجهر أو أو الإصرار. من بسمة الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيها، فتأقول القول الأول قالوا بعدم بعدم الجهر وإنما المستحب فيها الإصرار هو قول جمهور هو قول الجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة هو شيخ الشيخ الإسلام القول الثاني قالوا استحبوا. الجهر بها وهو قول الشافعية رحمه الله سبحانه وتعالى القول الثالث قالوا أنه مخير بين الإسرار والجهر هو قول إسحاق وابن حزمين والراجح هو العلم عند الله سبحانه وتعالى هو عدم الجهر وذلك لما ثبت عند البخاري ومسلم عن أنف قال قال صليت خلف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وخلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فهذا قول من أناس رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه صلى خلف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وخلف أبي بكر وعمر ولم يسمع من أحد منهم أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي أن أي أنه يجهر بها كذلك ما ثبت عنه أي عن عند البخاري المسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وابقر وعمق اتتيحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي أنهم كانوا يجهرون بقراءة الفاتحة ولم يكن يجهرون بالبسملة كذلك ما ثبت معنا في حديث عائشة الذي معنا في هذا الباب قال الشيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله سبحانه وتعالى ويؤيد هذا أن يؤيد ما سبق من أحاديث حديث عبد الله بن المغفل الذي في السر أنّه سمع ابنه يجهر بها، فأنكر عليه. أنه سمع ابنه يجهر بها، فأنكر عليه وقال يا يا بنيّ إياك والحدث. وذكر أنه صلى وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابكى وعمر وعثمان، فلم يكونوا يجهرون بها. فهذا عبد الله بن مغفل أنكر على ابنه. في جهره بها وقال يا ابني إيا فعل حدث قال شيخ الإسلام كذلك وأيضا فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواء على نقله فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع فارك نقل ذلك قال شيخ الإسلام كذلك وأيضا فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهنم والدواء على نقله، فلو كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يجهر بها، فالجهر بسائل الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك. كذلك قال الشيخ الإسلام، ولقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، ولقد ولقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث حيث صريح. وإنما وإنما يوجد الجهر الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة قال شيخ الإسلام وإنما يوجد الجهر بها في أحاديث بها صريحا في أحاديث موضوعة ثالثة لماذا كثر الكذب في أحاديث الجهر بالبسمة لماذا كثر الكذب في أحاديث الجهر بالبسمة وجاءت حديث صريحة ولكنها موروعة لماذا كثر الج... لماذا كثر الكذب في أحاديث جهر البسملة ولماذا كذلك نجد في كتب العقائد التنصيص على ترك جهر البسملة عندنا سؤالان السؤال الأول لماذا كثر الكذب في أحاديث جهر البسملة والسؤال الثاني لماذا نجد في كتب العقائد التنصيص على ترك الجهر الب على ترك الجهر البسملة الجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهرة قال شيخ الإسلام رحمه الله وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهرة وهم أكذب الطوائف قال شيخ الإسلام رحمه الله وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذبوا الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس في دينهم فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس في دينهم ولهذا يوجد في كلام أمة السنة من الكوفيين كسفين الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفتين وترك الجهر بالبسملة ولهذا يوجد في كلام أمت السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنه يذكرون من السنة المسحاء خوفين وترك جهر البسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك لأن هذا كان من شعائر الرافضة فلما يذكروا أهل لما يذكروا أهل العقائد ترك الجهر البسملة في عقيدتهم وذلك لأن الرافضة يرون الجهر وأن وأن هذا شعار شعار من من وأن هذا شعار من من عند قاتل قاتلهم الله لذلك هم العلمين الصورة في كتب العقائد على ترك الجهر حتى يظهرون المخالفة للروافض أخزاهم الله بل إن أبي علي ابن أبي هريرة أحد أمه أحد أحد لا من أصحاب الشافعي ذهب إلى ترك الجهر بها قال لأن الجهر بها صار من شو... صار من شعار المخالفين لهذا ذهب أبو علي ابن أبي طالع الشافعي إلى ترك الجهر بها وقال لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين فهذا أبو علي بن أبي طالع هو... وهو أحد أمم الشافعية مع أن الشافعية يرون الجهر ولكن لما كان الجهر يودي في الظاهر لما كان الجهر في الظاهر فيه موافقا للرافضة فإنه منع من ذلك لأن الجهر أصبح شعارا للمخالفين لذلك نص أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى على أن المسألة إذا كان الشعار للمخالفين فإن السنة أن يخالف العبد هذا الشعار ولا ولا يوافقه المسألة الثالثة حكم الركوع والسجود حكم الركوع والسجود. أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. كما نقل ذلك ابن الحزم رحمه الله في مراتب الإجماع، ونقله ابن مunda رحمه الله في الإجماع. كذلك نقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد والنوى في المجموع، ابن قدامة في المغني، وابن نجيم الحنفي في البحر الرائع. كلهم يقولون بأن الركوع والسجود ركن من أركان من أركان الصلاة. المثلى السابعه حكم الاعتدال من الركوع والسجود حكم الاعتدال الاعتدال من الركوع والسجود حكم الاعتدال المرفوع والسجود الركنيه حكم الاعتدال المرفوع والسجود الركنيه وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في قصه المسيء في, في صلاته ثم يرفع حتى تعتدل قائما ثم يرفع حتى تعتدله قائما وفي روايه ثم ارض حتى تطمئنه قائما وقال صلوات ربي وسلامه عليه في الاعتدال بعد السجود في حديث الغيره في قسم في صلاته ثم مرفا حتى تطمئنه جالسا وثبت عند ابن خزيمة عن ابي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاه من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا تجزي صلاه من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فدل فدل من هذه الأحاديث على ركنية الاعتدال من على ركن الاعتدال من الركوع والسجود المثل الثامنة السنة في ركن الاعتدال من الركوع والسج في ركن الاعتدال من الركوع والسجود الإطالة السنة في ركن الاعتدال من الركوع والسجود الإطالة أي أن الإنسان إذا إذا رفع من ركوعه واعتدل قائما فإنه يسن له أن يطيل هذا القيام، وكذلك إذا إذا رفع من السجود، وكان بين بين سجدتين، فإنه كذلك يسن له أن يطيل, أن يطيل أن يطيل هذا الجلوس وذلك لما ثبت عن أنثى، أن أنثى رضي الله تعالى عنه أرضى عند مسلم وعند أبي دود وغيرهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهنا، قال أنا بن مالك كان رسول كان رسول الله صلى ربي وسلّم عليه إذا قام إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهما أي من شدة وومن شدة إطالةه لهذا الأمر ثم يسجد ثم يقع بين السجتين حتى نقول قد أوهما من شدة إطالته للجلوس بين السجدتين وقد ضُوّب أبو داود رحمه الله على هذا الحديث باب طول القيام من الرفوع وبين السجدتين باب طول القيام من الركوع بين سيدتين. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فائدة. قال قال شيخنا وتقصير هذين الركنين أي الإطالة وتقصير هذين الركنين أي لما تبتفع من من ركوعك أو السيدة من تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بين أمية مما تصرف فيه أمراء بين أمية في الصلاة وأحدثوه فيها كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير وكما أحدث فيها التأخير الشديد وكما أحدث غير ذلك مما يخالف هدي صلى الله وسلم وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة قال شيخ قال ابن قيم رحمه الله قال شيخنا وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بن أمية في الصلاة وأحدثوه فيها كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير وكما حدث التأخير الشديد أي تأخير الصلاة عن أول وقتها تأخيرا شديدا، وكما حدث غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم ربي في ذلك من ربي أي تربى على ذلك من تربى حتى ظن أنه من السنة، لذلك المنبغي علينا نحن طربت العلم أن نحيى الناس هذه السنة أن نحيى الناس هذه السنة أي سنة إطالة الله القيام بعد الركوع وسنة الجلوس بين إطالة إطالة الجلوس بين السنتين لأن هذا هو فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وحتى ينتهي الناس عن التقصير الذي رب عليه كما قال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى حتى ظننا أن السنة عدم الإطالة حتى ظننا أن السنة عدم الإطالة ولكنه السنة ولكنه السنة هي الإطالة كما قال أنا السنة حتى نقول قد أوهم وفي في رواية حتى نقول قد نسياه حتى نقول قد أوهم وفي في رواية حتى نقول قد نسياه مسألة ثانية دل الحديث على مشروعية التحييات أنا وهو تشخض في كل رقعتين ولكن ما حكم هذا التشخض ما حكمه هذا التشخض نقول إن في الصلاة الثنائية تشخض واحد وفي الصلاة الرباعية تشخودان إن في الصلاة الثنائية تشخض واحد وفي الصلاة الرباعية تشخودان أما التشفقد الأول فحكمه اختلف الفقهاء ورحمهم الله فيه على قولين القول الأول أن التشفقد الأول واجب وهذا المذهب عند الحنابلة هو القول الصحيح عند الحنفية أن التشفف واجب وهذا المذهب عند الحنابلة هو القول الصحيح الحنفية القول الثاني أن التشفقد الأول سنة وهذا قول جمهوري أهل العلم رحمهم الله هو قول عامة الحنفية وقول المالكية والشافعية قول الثاني أنه سنة وهذا قول الجمهور أهل العلم رحمهم الله هو قول عامة الحنفية وقول المالكية والشافعية الراجع العلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول بوجود الشهود الأول الراجع والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول بوجود الشهود الأول وذلك لما ثبت لما ثبت عند مسلم من حيث عبد الله بن عباس أنه قال أنه قال قارن صلى الله عليه وسلم قول التحيات لله والأمر يدل على الوجوب كذلك ثبت عند عند مسلم من حيث ابن مسعود قال, فل... قال فليقل التحيات لله فليقل التحيات لله فهذه كلها تدل على على وجوب هذا الأمر ويدل كذلك على الوجوب أنه جاء في حديث عبد الله بن ابو حينة أن النفس السلم لما تركه أي طاقت شهد الأول وقام... وقام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد أنه سجد ذلك بسجود السهو وقال الفقهاء رحمهم الله ولا يكون السجود إلا عن تركي إلا عن تركي واجب ولا يكون السجود إلا عن تركي عن تركي واجبي ولم نقل بالركنية لأن لأن لأن الركن لا يسقط لا في حال السهو ولا في حال العمد وأما وأما السجود وأما الوجود فإنه يجبر في حال السهو بسجود السهو أما السجود الأخير فحكمه السجود الأخير فحكمه اختلى الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة القول الأول التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وهذا قول الشافعية وهو مثل عند الحنابلة القول الثاني أن الشهد الأخير واجب وهذا قول, وهذا قول قال به بعض الحنفية والروي عن مالك وهو رواية عند الحنابلة القول الثالث أن سنة وهذا هو المشهور عند الحنفية والمالكية وهو رواية أيضا عن عند أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذه أقوال ثلاثة: القول الأول، القول بالرقمية، القول الثاني القول بالوجوب، القول الثالث، القول بالسنية، القول الثالث القول القول بالسنية. الرائع العلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول. وذلك ما ثبت في حديث المسعود رضي الله عنه وارضاه أن قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا تشهد. فدل على على على أن التشهود فرض مفروض الصلاة كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهود فهذه في القول من عبد الله مسعود يدل على أن التشهودة فرض مفروضي الصلاة ولكن هل الصلاة في التشهود الأخير فرض أم سلنة هل الصلاة على أن في التشهود الأخير فرض أم سلنة نحن نقول إن التشهود الأخير ركمنا في الصلاة لكن الصلاة فتشهد الاخير هل هو فرض أم سنة؟ ترى الشيخ ابن باز رحمه الله أن الصلاة على رسول الله فتشهد الاخير أنه سنة في أحد قوينه ترى الشيخ ابن باز رحمه الله أن الصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتشهد الاخير أنه سنة في قوّد الله رحمه الله وسبحانه وتعالى أو في قوّد الله قال بوجوبه قال بوجوب الصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهذا في المسألة مما خلّف فيها الفقهاء القدماء على على قولينا. القول الأول قالوا أنها أنها سنة هذا مذهب الحنفية والمالكية. باختيار ابن رحمه الله ورواية عن أحمد هو قول الثوري. أن الشهود الأخير سنة هذا مذهب الحنفية والمالكية هو اختيار رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله وسبحانه وتعالى. القول الثاني أنها واجب هو قول الشافعية. القول الثالث أنها ركن هو مذهب مذهب الحنابلة. هو ذهب عنده عند الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى هذه ثلاثه اقوال ذكرها العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى في الصلاه على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في التشهد الاخير القول الاول انها سنه في سؤل كان يخطب الصلاة بالتسليم كان يخطب الصلاة بالتسليم ما حكم التسليم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة القول الأول أن التسليم على أقوال أربعة قول القول الأول أن التس أن التسليم الأولى والثانية واجبة تلت الصلاة التسليم الأولى والثانية واجبة الصلاة في الفرض والنفل وهذه رواية عن أحمد هو قول الشوكاني والشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ العثيمين ان التسيمتان واجبتان التسيمتان تسيمتان 1200 واجبتان القول الثاني ان الاولى ركن والثانية سنة في الفرض والنفل ان الاولى ركن والثانية سنة في الفرض والنفل وهذا قول مالك والشافعي القول الثالث ان الثانية سنة في النفل دون الفرض وهذه رواه عن وهذه رواه الشافعي القول الثالث قول الرابع عدم وجوبها بل هي سنة مطلقة وهذا قول حنفية الراجح العلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول هو القول الثاني أنها أن الأولى واجبة والثانية سنة في الفرض والنفر هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى وذلك لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه تدل من هذا على أن, على أن التسليمة الثانية سنة وليست بواجبة كما هو ترجيح الشيخ الالباني رحمه الله سبحانه وتعالى وكذلك هو ترجيح البيهقي حيث قال وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أنهم سلموا تسليمة الواحدة وهذا من الاختلاف المباح وهذا من اختلاف المباح المسأل الحديث عشر جاء في حديثنا هذا أن الجلسة المستحبة في التشهد هي الافتراش جاء في حديثنا هذا أن الجلسة المستحبة في التشهد هو هي جلسة الافتراش ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك هل يفترش في كل جلوس أم يتورك في كل جلوس العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة هل يفترش في كل جلوس أو يتورك أو يتورك في كل جلوس الاقوام الأربعة القول الأول قالوا يفترش المصلّي في كل جلوس سواء كان في التشهّد أو الجلّت بين سجّتين وهذا قول الحنفية رحمهم الله سبحانه وتعالى هذا قول الحنفية رحمهم الله سبحانه وتعالى القول الثاني عكس هذا القول قالوا يتورك في كل جلوس وهذا قول المالكية رحمهم الله سبحانه وتعالى القول الأول قالوا يفترش في كل جلوس وهذا قول حنفيه. القول الثاني قالوا يتورك في كل جلوس وهذا قول المالكية رحمهم الله. القول الثالث يفترش المصلي في التشهد الأول إذا كانت الصلاة ذات شهودين. وأما إذا كانت ذات شهود واحد فإنه القول الثالث يفترش المصلي في التشهد الأول إذا كانت الصلاة ذات شهودين وأما إذا كانت وأما إذا كانت ذك شهود واحد فإنه يتورك وهذا قول الشافعية رحمهم الله سبحانه وتعالى القول الرابع يفترش المصلي في التشهد الأول والأخير إذا كانت الصلاة نعيمة وأما إذا كانت الصلاة قباعية فإنه يفترش في الأول ويتورك في الشهود الأخير وهذا قول حنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى فعندنا في هذه المسألة اربعه اقوال القول الاول يفترش في كل في كل جلوس وهذا قول الحنفيه القول الثاني يتورث في كل جلوس وهذا قول المالكية القول الثالث يفترش المصلي في التشهد الاول اذا كان اذا كانت الصلاة بث التشهدين واما اذا كان التشهد واحد فانه يتورك هذا قول الشافعية القول الرابع يفترش المصلي في التشهد الاول والاخير اذا كانت الصلاة إذا كان الصلاة تشاهد تشاهد تشهد الأول أخير إذا كان الصلاة تشهد واحد وإذا كان تشهدين فإنه, فإنه في التشهد الأول يختش وفي الثانية يتورك. وهذا قول الحنابلة الراجع قدرهم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الرابع يأعني قول الحنابلة لحديث أبي سمية السعد رضي الله تعالى عنه وارضاه في وصف صلاة رسول الله وأنه كان يوظف وأنه كان يقول فإذا فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقاعد على مقعدته وهذا هو التورق، وهذا هو التورق، وذلك في الركعة الأخيرة، فتشهد الأخير، كما جاء, ف... جاء في حديث أبي كما جاء في حديث أبي حور الساعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصف صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نحن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.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 على ثلاث مواضع من المواضع مو... الرفعي اليدين هذا الحديث تل على ثلاث مواضيع من مواضيع الرفعي اليدين حالة التكبير الموضوع الأول عند تفويت الإحراف، موضوع الثاني عند التكبير للركوع وبعد موضوع الثالث عند بعد الرفع من الركوع هذا الحديث تل على ثلاث مواضيع من مواضيع الرفعي اليدين مواضيع الرفع اليدين موضوع الأول عند تكويت إحرام ووضع الثنا عند التتبير الركوع، ووضع الفها على للرقوع من الركوع وهذه المواضح التي جاءت هنا قد قال بها الشافع رحمه الله وأحمد رحمه الله سبحانه وتعالى، بل قال بالمدينة رحمه الله هذا الحديث حجه على الخلق ومن سمعه فعليها أن يعمل به هذا الحديث حجه على الخلق ومن سمعه فعليها أن يعمل به وقال ابن قيم رحمه الله روى روى الرفع... رو الرفع عنه صلى الله عليه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفس سنة واتفق على رواية العشرة روى الرفع عنه صلى الله وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفس سنة واتفق على رواية العشرة العشر اللعين بالجنة فقال الحاكم لا نعلم سنة اتفق على روايتها الثلاثاء الاربعة ثم العشرة فمن بعدهم من كابر الصحابة غير هذه السنة قال الحاكم رحمه الله لا نعلم سنة اتبق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكبر الصحابة غير هذه السنة فهذه السنة أعني رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة قد اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة ومن بعدهم إن استكادر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضا وهناك موضع رابع لم يذكر في هذا الحديث هو إذا قام يتشهد الأول هناك موضع الرابع لم يكن الحديث هو إذا قام من الشهد الأول إلى ركعة الثالثة وهذا الموضع قد رواه البخالي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وإذا قام من ركعتين رفع يديه وكان إذا قام ركعتين رفع يديه فهذا فهذه المواطن الأربعة قد جاء عن مالك قد جاء عن الشافع وأحمد القول بها قد جاء عن الشافع وأحمد القول بها أما مالك رحمه الله في المشهور من اقواله وكذلك عند ابي حنيفه فانهم كان لا يرى لا يريان الرفع الا عند ذويه الاحرام اما مالك في اشهر الاقوال عنه وكذلك عند عن ابي حنيفه فانهم كان لا يران كان لا يريان الا الرفع عند ذويه الاحرام عندي عند ذويه الاحرام ومن باقي المواضع الثلاث فانهما كان لا يقولان بهما لا يقولان بهما وهم استدلوا بحيث ضعيف أو هبو جاود وغيره عن إبراء بن عازب أن رضي سلم كان إذا اتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أدنيه ثم لا يعود ثم لا يعود ولكن الحديث ضعيف كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله منهم الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى فالسنة هي رفع اليدين في هذه المواضيع الأربع عند تكبير الإحرام وعند عند تكبير الركوع وبعد الرفع من الركوع وبعد وعند ال وعند القيام التشهودي الأول في الصلاة ذات التشهودين خلاف لمالك فشر في أشهر روايات عنه خلاف النبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى مسألة ثانية مسألة الحديث التكبير ورفع اليدين في جميع الركعات له ثلاث حالات. افور وفع اليدين في جميع الركعات في ثلاث حالات الحالة الأولى يرفع يديه ثم يكبر يرفع يديه ثم يكبر وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند وصله في صحيحه هذه الحالة الأولى تكبير ورفع اليدين في جميع الركعات فالتاليح ثلاث حالات الحالات الأولى إما أن يرفع يديه ثم يكبر وهذا جاء في حديث عبدالله بن عمر صحيح حالة الثانية يكبر ثم يرفع يديه يكبر ثم يرفع يديه وهذا جاء في حديث مالك بن بن عند البخاري وعند مسلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. حالة الثالثة يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وهذا جاء في حديث عبد عمر عند البخاري وعند عند مسلم. فحلا التكبير مع رفع اليدين ثلاثة حالات هذه الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر حالة الثانية الحالة الثانية ان يكبر ثم يرفع يديه الحالة الثالثة ان يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع مثلا الثالثة ترفع اليدين الى حدوان كبير كما جاء في حديثنا الذي نعنى كان يرفع يديه الى حدوي من كبير وهذه الحالة الاولى الحالة الاولى أن يرفع المصلي يديه الى حدوي كبير الحالة الثانية يرفع يديه الى فروعي يدين يرفع يديه الى فروعي أودليه حديث حديثي ماخذ الفوايد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر رفع يديه حتى يحاذي بهما فرعة أودليه وهو مسلم وبعض أهل العلم رحمهم الله قال إن هذه الصفة إن إن هاتين الصفتين إنما هي صفّة واحدة أنه يجعل أسفل كفه إلى حد من ويجعل أطراف أصابعه إلى فروع أودليه قال بعض أهل العلم إن هذه الصفة هي صفة واحدة وهذه الصفة هي يجعل أسفل كفه إلى حد من كبيه وأعلى أصابعه إلى فروعه إلى فروعي دنيه ولكن الظاهر العلم عند الله سبحانه وتعالى أنه صفتان صفة الأولى أنه يجعل يجعل كفه إلى حد من كبيه والصفة الثانية أن يجعله إلى إلى فروعه يرفع يديه إلى فروعه إلى فروعه دنيه مثلا الرابعة حكم هذا الرفع حكم رفع اليدين مثل الرابعة حكم هذا الرفع نقل النوي رحمه الله قرص ال諷ل سحر المسلم قال أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند 195 Belarus الإحرام أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند extremely Library ثم قال رحمه الله وحكى عن بعض العلماء وجوب رفع اليدين وحكى عن بعض العلماء وجوب رفع اليدين فهو محتيون عند داود وبه طرح الحبيب مسيح في الشاذعية، ولنف جماهير أحد الجماهير ولكن جماهير أهل العلم رحمهم الله يرون أن رفع اليدين من المستحبات وليس من الواجبات خلاف لداود وخلاف للحبيب السيار وخلاف لبعض العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى هذا والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله